مصدقا لما بين يديه وأنزل السورات والإنجيل من قبل هدى للناس من قبله دل النَّاسِ وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب شديد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 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الْفِتْنَةِ وابتغاء تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ في فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّهُ وما يذكر إلا أولو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا من لدنك رَحْمَةً إِنَّكَ أنت الوهاب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 تَيْنَ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ مَا كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قبلهم كذبوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيَةٌ في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة, وأخرى كافرة يتليهم رأي العين، والله يُؤيد بنصره مين يشاء. إن في ذلك لعورة لأهل الأبال. زين للناس حب الشهوات من, النساء من النساء والذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحور ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل لأُنذِرُكُم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وإضوان وأزواج مطهرة من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائك والمل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 تذكر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت ولي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يكفرون بِآيَاتِنَا وَيَقْتُلُونَ ويقتلون بِغَيْرِ بغير وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ الذين بِآيَاتِنَا كَأَنَّهُمْ من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبقت أعيالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه ووفيت كل نس ما كتبت وهما يظلمون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 لا يستقى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا تَسْتَقُو مِنْهُمْ تُقَابَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ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 إذ قالت سمرات عمران ربي إني نذغت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنتا قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأبته نباتا حسنا وكفلها زكريا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا, وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلاما وقل بلغني الكبر وامراتي عاقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب دع لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وَإِذْ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفات وطهرت والصفات, والصفات على نساء العالمين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 أنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة. وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمتسني بشر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 اني قد جئتكم اني بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين اني أخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرئ الأكمه والأبرط وأحيي الموتى بإذن الله وألبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين وَأَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ يَرْضَى بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاقِعًا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من إلى الله قال الحواريون نحن أنصروا الله امنا بالله واشهد اننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول, واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوبيك ورافعك إليه ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وداعين الذين تبعوك فوق الذين كفروا عليّ مردكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، فأم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 الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ابنانا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وما أنزلت التوراة وما أُنْزِلَتِ الثورات وَالْإِنْجِيلُ إلا من بعده أَفَلَا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوه والله ولي المؤمنين ود مِنْ من الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله لما بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفكم من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم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 دهي إلي ومنهم من ان تمنه بدين لا يؤذه إليك, إليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوحى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا وأيمالهم ثمنا قليلا أولئك لا, خلاق لهم في أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا, يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا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 والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أعداء، أَيُّمَرُكُمْ بِالْكُفْلِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ نَبِيٍّ لما أَتِيتُكُمْ من كتاب مِنْ ثم وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لِمَا به مُصَدِّقٌ قال أأقرأتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله لمان في السماوات والأرض طوعوا وكواه طوعوا وكرها قل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 حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يفزي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله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 ملء الأرض ذهبا ولو افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من لن حتى مما تحبون وما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 قل فأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أَوَّلَ أول بيت موضع للناس للذيذ بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 تصدون عن سبيل الله يحب الجنه وان يحب الجنه وان يحب الجنه وان يحب الجنه وان تردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقن بالله فقد هدي إلى طراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك أبين الله لكم آهاته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعوث وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك عذاب عظيم يوم تبيض جوحو وتسود جووم فأما الذين سودت جوهم كفروت بعد بعد إيمانكم, بعد إيمانكم فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنت تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يُضْبِطُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يُضْبِطُونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيات اللَّهِ نَتْلُوهَا عليك بالحق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 وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأسرهم الفاتقون لن إلا أذى وإن لا وضربت عليهم مذلة أينما سقطوا إلا بحبل من الله، إِلَّا بحبل من الله وحبل من الناس، وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله. ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عطوا وكانوا يعتبون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيات الله يتلون اللَّهِ الله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 ولا أولادهم من الله شيئا ولاك وأولائك أصحاب مارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صد كمثل ريح اصب أصابت حارثة قوما ظلموا أنفسهم أصابت حارثة قوما ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا بقانا من لا يألونكم خبالا لا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم, أفواههم وما تخفي صدورهم اكذب قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون فَأَنْتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسفكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَدْوِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الْقَائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نطركم الله ببدء وأنتم أذي له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتستقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم من ثورهم آلاف من الملائكة، من الملائكة مسومين، وما دعاه الله إلا كشالكم ولتقم إن قلوبكم به، ومن نقص إلا من عند الله العزيز الحكيم.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 ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحجة لو ظلموا أن فتهم الله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 فيها ونعم ادعو العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهن فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَوْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَخِذَ مِنْكُمْ سُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ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 فَقَدْ الله فقد رايتموه وَمَا تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان ماتوا قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 قَاتَلَ مَعَهُ رِبْبِيُ نَكْتِيرٌ فَمَا وَهَنُ لِمَا أَقَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَا أَقَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا أَضَعْنَهُ وَمَا أَضَعْنَهُ وَمَا التَّكَامُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْقَلُ رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا دنيا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحسنين يا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 بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مكو الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم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 إذ تفيضون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في خراسان والرسول يدعوكم في فأسابكم ومنظر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا أمنة معاسا يغشى طائفة منكم وطائفة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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هما قل لو كنتم في بيوتكم لبعز الذين كتب عليهم القتل إلى مضادعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم أو مدتم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله إنت لهم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 ثم توفى كل نَفْسٍ مَا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْمُونَ أَفَمَنِ السَّبَعَ رَغْوَانَ اللَّهِ كمن باء سَقِطٍ من اللَّهِ كَمَا بَابٍ وبئس مِنَ اللَّهِ وَبِئْسَ المصير هم دردات عند الله والله بطير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بات فيهم رسولا من أنفسهم, رسولا من أنفسهم يتلو, عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أطابتكم مصيبة قد أخبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أخاذكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اجفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأخوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ختنوه قل فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثنا ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين نبيث من الطيب، وما كان الله ليطلع على الغيب، ولكن الله يجتبى من رسوله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تمنوا وتتقوا فلكم ألوه عظيم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 والزبر والكتاب المنيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فمن تحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة لا في النفِّ إموالكم وأنفسكم ولا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا ذن كثيرة وإن تصدق وتستقى فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ هُوتَ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تكتمونه وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ واشتروا به ثمنا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون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 والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار الآياف لأولي الألباب الذين يذكرون السموات والأرض، ويزفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخلنا رتقا وما للظالمين من, من أنصار ربنا إننا سمعناه ناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا عنا سيئاتنا وترفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أن بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فالذين في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولهذق لهم. ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يقو تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 إن الله زيع الحساب يا